سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران لمجيد بل عجب ان جاءهم نذير منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب رُسُلُ الْأَرْضِ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّا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 129. وعثنا به جنات وحب الحصيد 120. والنخل باسقات لها طلع نضيد 121. رزقا للعباد 122. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرود 111. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 112. وعاد وفرعون وإخوان نوط 113. وأصحاب الأيكة وقوم تربع 114. كل كذب الرسل فحق وعيد 115. أفعينا بالخلق الأول 119. بل هم في لبس من خلق جديد 110. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 111. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 119. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 110. وجاءت سكرة الموت بالحق 111. ذلك ما كنت منه تحيد 112. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد 113. وجاء 119. كل نفس معها سائق وشهيد 110. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد 111. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 112. إذ يتلقى المتلق ديان عن اليمين وعن الشمال قعيد 113. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مما سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديعته القي في جهنم ما كل كفار عنيد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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَلْئِئِكَتِي وَتَقُولُ هَلِ الْمُنْزِلِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَلْئِئِكَتِي وَتَقُولُ هَلِ الْمُنْزِلِ سَأُزْلِفُتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّ 118. للمتقين غير بعيد 119. هذا ما توعدون لكل أواب حفير 110. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 111. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلوم 111. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 112. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 113. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 114. وكم أهلكنا قبلهم 117. فنقبوا في البلاد هل من محيص 118. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 119. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام 119. وما مسنا من نغوب 110. فاصبر على ما يقولون 111. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 112. ومن الليل فسبح وأدبار السجود 113. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب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 ذار فاذكر بالقران من يخاف وعيد